وَاللَّهُ يَتْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قوله الذي والله بما تعملون قبير تجد فصيا مشا ريم متتابعين من قبل أي يسمع فمن لم يستطع. قَالَ قَاعُ مُوسَى إِلَيْنَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بالله ورسوله وَتِلْكَ قُدُورٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أدون الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقال زين o o لا غي أعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوات لا إلا هو ولا خمسة إلا هو كذا في ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجرون بالإكم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك قولوا لفي أنفسهم لولا يعذبنا بما نقول حسبهم جهنم يصلىونها فذئت المصير يا يا وتناجوا بالإدم والعدوان ومعصية الوسول وتناجوا بالبر والسفوى واتقوا Everyone. ra khi là dùà cho dù sao là là gì mà Minh la لَتَقْضِي مُذَيْنَا يَدَيْنَا جَافكُمْ وَذَقَ ذَلِكَ قَيْرٌ لَكُمْ وَأَفْوَانُ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن بم بين يدينا جواكم قد قات لم تفعل عليكم فَاعْبُدْهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ما تعملون؟ ألم ترَ إلا الذين تولوا قوم غضوا رضوا عليهم ما هم؟ Moi, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ قَوْمًا قَوِيًّا فَقَدْ مَحُوا مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا con dù anh mà nào hômú là tâm quá لن تغني عنهم أموالهم ولا يحلكون له كما يحلكون لكم ويحسبون أنهم علاكم أحوذ عليهم Ah, <laughs> إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم لا إريض دون من حذروها ورسوله ولو كان